يأَُه الذيينَ آمنُوا لا تَسْألُ عن أشأَ تُبد لَكم تَسووكُمْ لا تَسْألُ عن أشأَ تُبدَ لَكم تَسووكُم وَإِ تَسْألُ عنْهَا حينَ يُونَزَّلُ القُرآنُ تُبَدَ لَكُمُ عَفَى الله عَنهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن دَهِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا